ويوم يناديهم فيقولون أين شركائ الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حط عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا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 فأما من تاب وَآمَنَ وعمل صَالِحًا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة